بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم اتى أمر, امر الله فلا تستعجلوه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 ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أ ن ذ ر ه ا أ ن ا ب ل س إ للعلوم الاسلاميه خلق السماوات, والأرض بالحق خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون, تعالى عما يشركون خلق ا ل إ ن س ا ن من نطفه ف إ ذ ا هو خصيم مبين لكم فيها د ف ق ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون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 والخيل والبغال, والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون, ويخلق ما لا تعلمون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 والأعنب وال وال ومن كل الثمرات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 إ ن في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر, وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر و النجوم مسخرات بأمره るぞ分かる ذلك لآيات لقوم يعقلون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 ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا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 وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والقى في الارض رواسي أن تميد بكم وسبلا لعلكم تهتدون وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وعلامات وبالنجم هم, يهتدون وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق, أفمن يخلق, كمن لا يخلق افلا تذكرون, أفلا تذكرون وإن تعدوا تحصوها إن نعمة الله لا الله لغفور رحيم والله تسرون وما تعلنون والذين يدعون دون يخلقون وهم ما, ما, ما, ما الله لا شيئا يعلم من「なんでだろ ن لكل ش ي لا يخلق و ن شيئا وهم يخلقون اموات غير أ ح ي ا ء وما يشعرون ايان يبعثون, وما يشعرون أيان يبعثون إ ل ه ك م إله و اله ح د إ ك م إله واحد فالذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة قلوبهم منكره وهم مستكبرون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم يؤمنون منكرة شركه الهدى شركه د ع ل ي ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا ا س ا ف ي ر الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم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 قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد قد مكر الذين من قبلهم فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يخزيهم ويقول اين شركائي الذي ن كنتم تشاقون فيهم ويقول أين قال الذين أ و ت و ا العلم ان الخزي اليوم والسوء اعلى الكافرين قال الذين أوتوا العلم إن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 ف أ ل ق و ا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان كنتم تعملون بلى إ الله عليم بما كنتم تعملون, بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين, فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أ انزل ربكم قالوا خيرا قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ة ولدار ا ل آ خ ر ه خير ولدار ا ل آ خ ر ه خير ولنعمه دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين ل المتقين ل ه ا تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة طيبين يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم د خ ل ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون يقولون سلام عليكم سلام دخل الجنة ب م ا كنتم ت ع م ل و ن ه ل ي ن ظ ر و ن إ ل ا أن ت أ ت ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة أ و يأتي أ م ر ربك ه ل ينظرون إ ل ا م ي ه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 aabاؤuna「なんでしょう ا ما من من ن ن م の دونه من, من شيء نحن ولا كذلك فعل, الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين, فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه ة رسولا رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت ّ عليه الضلاله ة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين 「今 ا も一緒に暮らし ا いきた ي と思います。 موسوعه د ا إ ن ا ل ل ه لا ي ه د ي من للعلوم ا ل ه م ا س ل ا ص ر ي ن وأقسموا أيمانهم بالله لا يبعث جهد الله من يموت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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر أَكْبَرُ الاخره اكبر ل ولو كَانُوا ي ع كانوا يعلمون, لو كانوا يعلمون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 وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر, بالبينات والزبر وانزلنا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون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 افامن الذين مكروا السيئات أ ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين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 أ و ل م يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون يستكبرون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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا الهين ث ن ن ي وقال إ اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ الله تتقون افغير ل ل َ تَتَّقُونَ َّ ه ِ أ َََْ الله َِّ تتقون َََُّ وما ََ بكم ُِ من ِ نعمه َْ ة فمن َ الله َِّ بِكُمْ مِنْ نعمة فمن الله وَمَا بكم من نِعْمَةٍ ف موسوعه ث النابلسي للعلوم الاسلاميه ثم إ ذ اذا كشف عنكم الضر إ فريق م ن كشف م بربهم ي ر ك ك و ن ثم إذا ش الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ثم إذا كشف ليكفروا بما, آتيناهم ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا, فتمتعوا فسوف تعلمون, فسوف تعلمون ويجعلون لما, لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون, ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا وجهه مسودا وإذا بالأنفى بشر بشر أحدهم كظيم ظل「こ و つ و 不思議な ي だ」 يتوارى من, القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب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 للذين ََِّ لا َ يؤمنون َُُِْ ب ِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ مثل ََُ السوء َّ ولله ََِِّ المثل ََُْ الاعلى ْْ أ ََ وَلِلَّهِ ع ل ى ل ل ل ْْ م َََ ث ُ ا أ َْ وهو ََُ العزيز َُِْ الحكيم َُِْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وهو العزيز الحكيم ولو ياخذ ؤ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ة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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أ ل س ن ت ه م الكذب أ ن لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار و أ ن ه م مفرطون, لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون て الله لقد أ ر س ل ن ا إ ل ى أ م م من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو ويهم ل اليوم ولهم عذاب اليم وما أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى و ر ح م ة وهدى ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها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 وإن لكم, في الأنعام لعبرة وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا ن س ق ي ك و ーツはこのように見えるように見えに見えるように ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يعقلون, إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم mختلف mختلف فيه شفاء للناس. إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم, والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا, لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 「ファ ل フィーネファッドル ه 見つけたらいいな」 أ أفبنعمة, افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من أ انفسكم ازواجا ً وجعل لكم من أ أزواجكم, ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات, ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون و ب ن ع م ة الله هم يكفرون ويعبدون دون يملك من الله ما لا من ما لهم م الله لا رزقا ا س 私たちは ا 日の夜を楽 ي むこと ل 夢 ي س ت ってい و ن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 إ ن الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء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 フわった人は変わ ن た人は変わった人は変わった人は変 و った人は変わった人は変わった人は変わった人は変わった人は変わった人は変わった人は変わった人は変わった人は変 وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه لا يقدر على شيء وهو ك ل على مولاه اين ما يوجهه لا ي أ ت ي بخير, أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يامر أ م ر ب ل ل على ع د وهو صراط س يستوي ت ق ي ي م ومن م هل هو أ بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض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 إ ن الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون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 إ ن في, في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من موسوعه ج النابلسي ل ل ج ل و د ا ل أ ن ع ا م ب ي و ت ا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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم وجعل لكم كذلك يتم, نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين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 و ي شركه ث ر م ا ل ك ا ف ر و ن و ي و م نبعث من كل أمة ش ه ي د ا ث م لا ي ؤ ذ ن للذين ك ف ر و ا ولا ه م ي س ت ع ب و ن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 واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون أشركوا شركاءهم قالوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاء قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك, قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول إ ن ك م لكاذبون و أ ل ق و ا الى الله ي و م إ ذ ن السلام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 ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين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 وينهى عن, والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد, واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون, إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا أ ن كاثا تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم ان تكون ا م ة هي أ ر ب ى من أ م ة أن أ تكون م ه امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به, إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم ا ل ق ي ا م ة ما كنتم فيه تختلفون وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده, ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 「ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء」「و ل ت س أ ل ن عما كنتم تعملون ولتسالن ا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أ ايمانكم دخلا بينكم, ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم フタジル قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولكم ولا عظيم عذاب تشتروا「そして今日は私のことは何でもいいこ خير لكم انما عند الله هو خير لكم إ ن كنتم, كنتم, كنتم تعلمون ما عندكم ينفد, ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كانوا ف إ ذ ا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه له ليس ل س ط انه على وعلى الذين آمنوا ر ب م ي ت و ك ليس و ن إنه ل له سلطان على الذين آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذ إن ان على الذين يتولونه والذين هم به مشرفون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل, وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما, أنت قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون بل أكثر قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا 「ليثبت الذين آ م الذ ن و ا و هدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أ ن ه م يقولون إ ن ما يعلمه بشر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 「えいやいやいやい ي いやい د و ن إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين や ن やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい ل いやいや ي ه いやいやいや ل ه いやいやいやいやい انما ل ذ ي لا ي ؤ ن ن و ب آ ي ت الله لا يفتري ه ه الله ولهم د ي أليم ي م إنما عذاب الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله موسوعه النابلسي ذ ي ل يؤمنون آ ي ل ل و أ و ل ئ ك ه م ا ل ك ا س ل ه م ن بعد إ ي م ا ن ه إلا من كفر بالله من بعد إ ي م ا ن ه إ ل الا إ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من اكره ل إلا إ ي م من ا ن أ وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم بالكفر فعليهم الله من من عظيم شرح صدرا غضب عذاب ذلك ب أ ن ه مستحب ا ل ح ي ا ة الدنيا على ا ل آ خ ر ه وان الله لا يهدي القوم الكافرين وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا, ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم, ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريه كانت آ م ن ه مطمئنه ياتيها وضرب الله مثلا قريه كانت آ م ن ه مطمئنه يأتيها, ياتيها رزقها رغدا من كل مكان, يأتيها رزقها رغدا من كل مكان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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم أ خ ذ ه م ل ظالمون ولقد رسول ع ذ فكذبوه ا جاءهم ب وهم منهم ف أ العذاب وهم ظالمون, ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون َكُلُوا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا وَاشْكُرُوا مِمَّا طَيِّبًا ك 日を迎えた م 明日を ل えた日」「明日 ت 迎えた日」「明日 د ُ و ن َ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ハ د ーレイクも埋めたてわでもあら、あんぜり ل めうりわい ل へび。ファメンよっぽんはよらばりもわ و لا عاد فإن الله غفور رحيم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام اللي على الله الكذب هذا حلال وهذا الكذب حلال حرام لتفتروا حلال حرام لتفتروا على إن الذين, ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أ ل ي م متاع قليل ولهم عذاب اليم و ع ل ى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل, وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون, وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء ب ج ه ا ل ة ثم تابوا, ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا, من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم, إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 شاكرا لأنعمه, شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا ح س ن ة واتيناه في الدنيا حسنه و إ ن في ا ل ل آ خ ر ة م ن الصالحين ن و إ ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين, وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذي نختلف ا و ا فيه, إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون وإن ربك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 إن ربك, هو أعلم بمن ضل عن سبيله ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوه بمثل ما عوقبتم به, به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وَلَئِن لَهُوَ وَاصْبِرْ وَمَا لِلصَّابِرِينَ إِلَّا صَبَرْتُمْ صَبْرُكَ بِاللَّهِ خَيْرٌ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا إن ان ل ل ل ه مع ا ذ ي الله ت ق و و ا ا ذ ي ن محسنون إن هم ا ل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تم تنزيل هذه ا ل م ا د ة من موقع نداء ا ل إ س ل ا م www.slam.com 「#col.com」call. Com